بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تم بعد فاذه المجلس الثامن والثلاثون من مجالس جرد التفسير العليمي رحمه الله تعالى ونشرع في تفسير سورة النحل قال سورة النحل وكانت تسمى سورة النعم بسبب ما عدد الله فيها من نعمه على عباده وهي مكية إلا من قوله تعالى وإن عاقبتم إلى آخرها نزل بالمدينة وآيها 128 آية وحروفها 7707 أحرف وكلمها 1841 كلمة بسم الله الرحمن الرحيم أتى قروبا أمر الله أي عذابه وذلك أن الكفار كانوا يستعجلونه استهزاء فنزل أتى أمر الله فوتب النبي صلى الله عليه وسلم قائما وحذر الناس من قيام الساعة فنزل فلا تستعجلوه لا تطلبوا الأمر قبل حينه أنه قر حمزة والكسائي وخلف أتى بالإمالة واختلف علي ذكوان ولما نزلت هذه الآية قال صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار بإصبعيه أي كادت لتسبقني سبحانه وتعالى قال تبرأ وتعاظم عما يشركون به من آلهتهم قرأ حمزة والكسائي وخلف تشركون بالخطاب والبقون بالغيب ينزل الملائكة قراءة العامة بضم الياء وكسر الزاي الملائكة نصب وهم في تشديد الزاي على أصولهم المتقدمة في البقرة فيخففها منه ابن كثير وأبو عمر ورويس عن يعقوب وقرأ روح عن يعقوب تنزل بالتاء المفتوحة وفتح الزي مشددة ورفع الملائكة كالمتفق عليه في سورة القدر في سورة القدر المتفق على القراءة تنزل الملائكة والروح فيها قال بالروح من أمره أي بما يحيي القلوب الميتة بالجاهل من وحيه على من يشاء من عبادهم الأنبياء عليهم السلام وتقدم في سورة البقرة عند تفسير قوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال عددوا نزول جبريل عليه السلام على جماعة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن أنذروا خوفوا المشركين وعرفوهم أنه لا إله إلا أنا فاتقون خافون قرأ يعقوب فاتقوني بإثبات الياء والباقونة بحذفها خلق السماوات والأرض بالحق بالواجب اللائق تعالى ارتفع عما يشركون واختلاف القراء في يشركون كالحرف المتقدم ونزل في منكر البعث خلق الإنسان من نطفة أي ماء الرجل فإذا هو خصيم مجادل للخصوم مبين للحجة بعدما كان ميتا جمادا روي أن أبي بن خلف أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعظم الرميم وقال يا محمد أترى الله يحيي هذا بعدما قد رمى فنزلت والأنعام خلقها يعني الإبل والبقرة والغنمة لكن فيها دفء ما استدفئ به من الثياب والأخضية المستعملة من أوبارها ومنافع بالنسل والركوب والحمل وغيرها ومنها تأكلون يعني لحومها ولكن فيها جمال زينة حين تريحون أي الإبل تردونها إلى المراحي بضم الميم وهو المبيت والماء وأيضا وحين تسرحون ترسلونها غدوة إلى المراعي وقدم الإراحة على التسريح بالرغم من أن التسريح يكون قبل الإراحة أو قبل الرواح قال لأنها في المراحي أحسن خلق منها في المسرح وأكثر لبنا وأعجب إلى صاحبها. يعني ربما تكون خلقا يعني في خلق الدابة نفسها أو قد تكون خلقا يعني في صورتها. وتحمل أثقالكم أحمالكم إلى بلد هي مكة أو جميع البلاد لم تكون بالغيه واصلين إليه لو لم تخلق الإبل فرضا لو لم تخلق الإبل فردا وتحمل أفقالكم إلى بدل لم تكونوا بالغيه حال الحال عدم وجودها فرضا إلا بشق الأنفس عشان بس هو التشكيل مربك قال إلا بشق الأنفس قال بجهدها قرأ أبو جعفر بشق بفتح الشين والباقونة بالكسرية وهما لغتان مثل رطل ورطل إن ربكم لرؤوف الرحيم بخلقه قرأ نافع أبو جعفر وابن عامر وابن كثير وحفص عن عاصم رؤوف بالإشباع على وزن فعول حيث وقع والخيلة أي وخلق الخيلة الخيله وهي اسم جنس لا واحد له من لفظيك الإبل والنساء والبغال والحميرة لتركبوها وزينة أي وجعلها زينة لكم مع المنافع التي فيها واحتج بهذه الآية من حرم لحوم الخيل وقول قول أبي حنيفة ومالك لأنه علل خلق هذه الأشياء بالركوب والزينة ولم يذكر الأكل وعن مالك رواية أخرى أنها مكروهه وقال شفعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن بإباحة لحوم الخيل وقالوا ليس المراد من الايه بيان التحليل والتحريم بل المراد منه تعريف الله عباده نعمه وتنبيههم على كمال قدرته وحكمته وحجتهم ما روى عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخيل واما لحوم البغال والحمر الأهلية فمحرمه بالاتفاق وروي عن مالك انها مكروهة كراهة مغلظة ويخلق ما لا تعلمون أي إن مخلوقات الله من الحيوان وغيره لا يحيط بعلمها بشر بل ما يخفى عليه أكثر مما يعلم وعلى الله قصد السبيل يعني بيان الطريق الحق لكم والقصد الطريق المستقيم ومنها أي ومن السبيل لأنها تذكر وتؤنث جائر أي عادل عن الحق فقصد السبيل دين الإسلام والجائر سائر من الكفر ولو شاء لهداكم إلى صلاحكم أجمعين ولم يضل أحد هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب تشربونه ومنه أن ينبت بسببه شجر فيه في النبات تسيمون ترعون دوابكم من سامة الماشية رعت ينبت الله لكم به يعني الماء قرأ أبو بكر عن عاصم نبت بنون العظم والباقون بلياء الزرع والزيتون والنخيل والاعنابه ومن كل الثمرات قال وبعض كلها يقول وبعض من اجل من هنا ومن كل الثمرات قال بعض كلها هذه اذ اذ لم ينبت في الارض كل كل ما يمكن من الثمار مما الا ينبت في الارض هو هو هذا واقع اصلا يعني هذا ليس شرطا يقول بعض كلها اذ لم ينبت في الارض كل ما يمكن من الثمار هو اللي يعلل وإن هنا تفسير من على الطبعين. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون في الصنعة فيستدلون بها على صانعها. وسخر ذلله لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات قال مذللات بأمره بإذنه. قرأ ابن عامر والشمس والقمر والنجوم مسخرات برفع الأسماء أربعة للابتداء فالشمس مبتدا والقمر والنجوم عطف عليه. والخبر مسخرات بأمره وفقوا حفص عن عاصل في الحرفين الأخيرين وهما والنجوم مسخرات فرفعهما على الابتداء والخبر وقرأ الباقون بنصب الأربعة وكسر التاء مسخرات عطفا على النهار إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون قال في الآية قبل لآية في نزول الماء لأن شيئا واحدا منها يعم تلك الأربعة وهو النبات وقال في هذه الآية لآيات لأن كل واحد مما ذكر آية في نفسه لا يشرك مع الآخر فالليل لانتفاع البشر بالسكون فيه والنهار للسعي في المعاش وغيره والشمس والقمر منافعهما أكثر من أن تحصى والنجوم هدايات قال وما ذرأ خلق لكم في الأرض من الأشجار والدواب وغيرها مختلفا نصب على الحال ألوانه أصنافه إن في ذلك لآية لا لقوم يذكرون يعتبرون وهو الذي تخر البحر العذب والملح لتأكل منه لحما طريا يعني السمك موصف بالطراوة لتسارع الفساد إليه فيسارع إلى أكله طريا وتستخرج منه أي من الملح على الكلام المشهور في أن اللؤلؤ والمرجان يخرج من الملح دون العذب قال وتستخرج منه أي من الملح عطف في البداية وكان يفسر البحر بأنه الملح وكيف يوصف البحر وكيف يسمى العذب بأنه بحر له البحر في اللغة البحر يشمل العذب والملح قال وتستخرج منه أي من الملح عطف على لتأكله حلية زينة تلبسونها وهي اللؤلؤ والمرجان فدل على أنهما من الحلي وترى الفلك مواخر فيه ثواعل من مخرة السفينة إذا جرت فشقت الماء بصدرها ولتبتغوا من فضله بركوبها للتجارة ولعلكم تشكرون الله لتوالي نعمه عليكم وألقى في الأرض رواسية ثوابتة يعني جبالا أن تميد بكم أي لألا تميل وتضطرد وأنهارا منصوب بفعل مضمر تقديره وجعل فيها أنهارا لم يعطفها باعتبار أن فعل ألقى ألا يكون ألقى, ألقى عملا فيها يعني. جعل أنهارا لا ألقى أنهارا وأن تميد بكم لألا تميد هذا على مفعول أجله وسبلا قال طرقا لعلكم تهتدون تعتبرون وترشدون وعلامات هي معالم الطرق وكل ما يستدل به وبالنجم عام في كل نجم هم أي قريش يهتدون إلى القبلة أو في السير لأنهم كانوا كثير الأسفار للتجارة مشهورين بالاهتداء في مسيرهم بالنجوم افلا يخلق اي الله كما لا يخلق اي الاصنام تلخيص الله الخالق خير ام الهتكم العجزه افلا تذكرون فتتعبون وتؤمنون قرى حمزه الكسائي وخلف حفص العاصم تذكرون بالتخفيف حيث وقع وضط هنا خطأ هو فهم التخفيف, التخفيف الكاف هو تذكرون زي في المكتوب هنا في الآية واللي يقرأ بالتجديد يقرأها تذكرون وإن تعدوا وطبعا هنا فيه شيء من العجلة ومثل هذا يتكرر كثيرا في التحقيق شيء من العجلة هنا حتى حفظ العاصمة يعني يعني إذا كان إذا كان المحقق أو من يضبط الكتاب مثلا يعني قد تخفى عليه القراءات وهذا مما لا ينبغي يعني ينبغي أن يرجع للكتب ويضبط يعني أمامه حفظ يعني حتى النسخة من أعلى طيب على ضبط ضبط ما فوق يعني لا يعني كأن الأمر هنا بي بيتوقع التخفيف في أي حرف فوجد الكاف مشددة طبعا نكتبه نحص فهي تذكرون وإن ت في مثل هذا ليس هينا يعني الخطأ في كلام الخطأ في كلام ال في كلام المفسر نفسي في كلام المفسر هذا أمر هينا يعني ساتحة ضمة وإن كان هذا يعني معيب ولكن هين في الآخر هو كلام البشر لكن في كلام الله سبحانه وتعالى لو قرأ قارئ مثلا في الكتاب فيظن مثلا أن هذه قد تقرأها كذا مثلا وهي لا تقرأها كذا وإن تعد نعمات الله لا تحسوها قال لا تضبطوا عدها إن الله لغفور لتقصيركم في أدائ شكره رحيم بكم حيث لم يقطعها لتفريطكم بالتقصير والله يعلم ما تسرون وما تعلنون من عقائدكم وأعمالكم والذين يدعون من دون الله يعني الأصنام التي تعبدونها من دونه قرى عصم ويعقوب يدعون بالغيب والبقون بالخطب لا يخلقون شيئا لعجزهم وهم يخلقون لأنهم يتخذون من الحجارة وغيرها أموات يعني الأصنام غير أحياء أي لا يعقب موتها حياة وما يشعرون أي الأموات أي يبعثون متى يحشرون ثم نفأ لهية الأصنام وعرفهم الاله عقيقة فقال إلهكم إله واحد لا يشارك فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكره جاحدة وهم مستكبرون متعظمون عن الإيمان لا جرم حقا أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون فيجازيهم قرأ حمزة لا جرم بالمد بحيث لا يبلغ الإشباع إنه لا يحب المستكبرين عام في الكافرين والمؤمنين في الحديث لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر وفيه أنه من سجد لله سجدة من المؤمنين فقد برئ من الكبر وإذا قيل لهم أي لكفار مكة ماذا أنزل ربكم قالوا استهزاء أساطير الأولين أباطلهم ليحملوا أوزارهم أي قالوا ذلك ليحملوا ذنوبهم كاملة يوم القيامة وإنما ذكر الكمالة لأن البلايا التي تلحقهم في الدنيا وما يفعلون من الحسنات لا تكفر عنهم شيئا ومن أوزار أي ذنوب الذين يضلونهم بغير علم بغير حجة فيصدونهم عن الإيمان ألا ساء ما يزرون بئس شيئا تحملوا قد مكر الذين من قبلهم وهم نمرود ابن كنعان بنى الصاحة ببابل ليصعد إلى السماء وتقدم ذكر القصة مستوفا في آخر سورة إبراهيم فهبت ريح فألقت رأسه في البحر وخر عليهم الباقي وهم تحته فذلك قوله تعالى فأت الله بنيانهم أي قصد خراب بنائهم من القواعد من أساسه فخر سقط عليهم السقف من فوقهم يعني أعلى البيوت من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون بمجيئه ثم يوم القيامة يخزيهم الله ويقول أين شركائي بزعمكم؟ قرأ البزيو عن ابن كثير بفتح بياء مفتوحة بغير همز ولا مد قال الكواشي لأن الأصل ترك المد لأن المد إنما يكون بزيادة حرف ليس من أصل الكلمة فرجع إلى الأصل مع صحة القراءة وتواترها فلا تأثير لطعن الطاعين فيها إن هذه القراءة معترض عليها فهو نقل كلاما في بيان وجهة في العربية قال والباقون بفتحي طبعا بالإضافة إلى بل هذا هو الأصل صحة القراءة وتواترها كما يذكر قال والباقون بفتح الياء والمد بلا همز لأن الأشهر في فعيل أن يجمع على فعلاء وشركاء كشهيد وشهداء الذين كنتم تشاقون فيهم تخاصمون في شأنهم قرأ نافع تشاقوني بكسر النون على الإضافة أصبه تشاقونني فحذف أحد النونين والياء وتركت الكسرة تدل عليه وقرأ الباقون بفتح النون إخبار عن غير مضاف تشاقونا فيهم تلخيصه ليحضر من تزعمون وليدفع عنكم العذاب. قال الذين أوتوا العلم أي النبوة إن الخزياء الهوانة اليوم والسوء العذاب على الكافرين وفائدة قولهم إظهار الشماتة وزيادة الإهانة الذين تتوفاه الملائكة يقبض أرواحهم ملك الموت وأعوانه قرأ حمزة وخلف في هذا الحرف وفي الآتي يتوفاهم بالياء على التذكير والباقون بالتاء على التأنيث. ظالمي أنفسهم بالكفر قرأ أبو عمر الملائكة الظالمي أنفسهم التاء التائف الظاء فألقوا السلم أي استسلموا وانقضوا حين عيان الموت وقالوا ما كنا نعمل من سوء شرك فتجيبهم الملائكة بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فهو يجازيكم عليه قال عكريبته المعني بذلك من قتل من الكفار ببدر فدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين عن الإيمان يقول وكان أحياء العرب يبعثون أيام الموسي من يأتيهم بخبر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا جاء سأل الذين قعدوا على طريق عنه فيقولون سحر وكاهن وشاعر وكذاب ومجنون ويأمرونه بالانصراف ويقولون لا تلقه خير لك فيدخلون مكة ويسألون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيخبرون بصدقه وأنه نبي مبعوث فذلك قوله تعالى وقيل الذين اتقوا يعني المؤمنين ماذا أنزل ربكم قالوا أنزل خيرا يعني هو قدر أنزل إن خيرا منصوبة بخلاف أساطير مرفوعة ثم ابتدأ فقال للذين أحسنوا وحدوا في هذه الدنيا حسنة ترامة من الله وهي تضعيف الأجر إلى العشر طيب هل تضعيف الأجر إلى العشري يقول في الدنيا كيف يقول هنا كرامة من الله هي تضعيف الأجر إلى العشري طيب هو في هذه الدنيا على تفسيره متعلق بما قبلها لا بما بعدها يعني للذين أحسنوا في هذه الدنيا. الإحسان واقع في هذه الدنيا لهم حسنة فقال كرامة من الله وهي طبيعيف الأجر إلى العشر ليس الكلام على في هذا الذي ذكره المفسر ليس الكلام على أن حسن كائن في هذه الدنيا. وإنما أحسن في هذه الدنيا. الإحسن الذي وقع في هذه الدنيا ولهم حسن وحسن المفتدأ <تصفيق> قال ولا دار الآخرة خير أي ولا ثوابهم في الآخرة خير منها ولا نعم دار المتقين الجنة ثم فسرى فقال جنة عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاؤون من أنواع المشتهيات كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة تقدم التنبيه على اختلاف القراء في تتوفاهم طيبين طاهرين من الكف والمعاصي يقولون لهم عند الموت سلام عليكم ويقولون لهم في الآخرة ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون أي بما كان من أعمالكم هل ينظرون ما ينتظر الكفار إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم قرى حمزة والكسائي وخلف يأتيهم بالياء مذكرا والباقون بالتائي مؤنسا أو يأتي أمر الرب وعيد يتضمن قيام الساعة وعذاب الدنيا كذلك أي مثل ذلك الفعل من الشرك والتكذيب فعل الذين من قبلهم فعوقبوا وما ظلمهم الله بتدميرهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أي آذوا أنفسهم وظلموها بنفس فعلهم وإن كانوا لم يقصدوا ظلمها فأصابهم سيئات ما عملوا قال جزاء سيئات عملهم الخبيث وحاق نزل بهم ما كانوا به يستهزئون والحيق لا يستعمل إلا بالشر الحيق مصدر حاق يعني وقال الذين أشرقوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء يعني البحيرة والسائبة والوصيلة والحامية فلولا أن الله رضيها لنا لغير ذلك وهدانا إلى غيرها قالوا ذلك بغيا واستهزاء لما نزل قوله تعالى وما تشاؤون إلا أن يشاء الله كذلك فعل الذين من قبلهم فأشرقوا وكذبوا الرسل فهل على الرسل إلا البلاغ المبين الموضح للحق وليس إليهم الهداية ولقد بعثنا في كل امه رسولا كما بعثنا فيكم أن يعبدوا الله قرأ نافع وابو جعفر بن عمر بن كثير الكسائي وخلف أن يعبدوا بضم النون وشبهه حيث وقع واجتنبوا, واجتنبوا الطاغوت قال وهو كل معبود من دون الله فمنهم من هدى الله وفقهم للإيمان ومنهم من حقت عليه الضلالة ثبتت بالسابقه حتى مات على كفره فسيروا في الارض يا معشر قريش انظروا كيف كان عاقبة المكذبين أي عاقبة أمرهم لعلكم تعتبرون إن تحرص على هداهم يا محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله لا يهدي من يضل قرأ الكفيون بفتح الياء وكسر الدال أي لا يهدي الله من أضله وقرى الباقون بضم الياء وفتح الدال يعني من أضله الله فلا هادياء له وتكون من نائب فعلها وما لهم من ناصرين قال بدفع العذاب عنهم ونزل في من حلف أن الله لا يبعث الموت واقسم بالله جهد إيمانهم لا يبعث الله من يموت قال الله تعالى بلى يبعثه وعدا عليه حقا مصدران وعدا وحقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون وأكثر الناس في هذه الآية الكفار المكذبون بالبعث من القبور ليبين لهم الذي يختلفون فيه المعنى يبعثه الله جميع الخلائق يوم القيامة ليبين لهم الحق من الباطل المختلف فيهما وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين في إنكار البعث إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون قال لا يتعاظمنا شيء قرى ابن عامر والكسائي فيكون بنصب النون والباقون بالرفع وتقدم توجيه قراءات في سورة البقرة عند تفسير قوله تعالى فإذا قضى أمرًا فإنما يقول له كم فيكون والذين هاجروا في الله قال ونزل في شأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حيث أخرجوا من مكة والذين هاجروا في الله أي في طلب رضا من بعد ما ظلموا من أهل مكة لنبوء أنهم في الدنيا حسنة فأنزلهم فأنزلهم المدينة وأطعمهم الغنيمة فهذا الثواب في الدنيا وكان عمر إذا اعطى الرجل من المهاجرين عطاء يقول خذ هذا ما وعد الله لك في الدنيا حسنة وما ادخر لك في الآخرة أفضل ثم تلا هذه الآية قرأ أبو جعفر لنبوينهم بفتح الياء بغير همز بفتح الياء بغير همز والباقون بالهمز ولاجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون قال الضمير الكفار أي لو علموا أن المؤمنين مكرمون عند الله لا آمنوا الذين صبروا على الشدائد من أذى الكفار و مفارقة الوطن وعلى ربهم يتوكلون مفوضين الأمر إليه ونزل لما قالت قريش إن الله أعظم من أن يكون رسوله بشرا فهل بعث إلينا ملاكا وما أرسل من قبلك إلا رجال نوح إليهم فسألوا أهل الذكر أي أهل الكتب المتقدمة قرأ حصن عاصم نوحي بالنون وكسر الحائي على لفظ الجمع وقرى الباقون بالياء وفتح الحائي على ما لم يسمى فاعله وقرى ابن كثير والكسائي وخلف فسلوا بالنقل والباقون بالهمز إن كنتم لا تعلمون وفي الآية دليل على أنه تعالى لم يرسل امرأة ولا ملكا للدعوة العامة وقوله بالبينات متعلق بفعل مضمر تقديره أرسلناهم بالبينات والزبر الكتب وأنزلنا إليك الذكرى القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم من الشرائع والأحكام ولعلهم يتفكرون يتأملون الحقائق فمن الذين مكروا السيئات أي عملوا المنكرات السيئات وهم قفار مكة أي يخصف الله بهم الأرض كما خسف بقارون أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون كما فعل بقوم لوط أو يأخذهم في تقلبهم أي متقلبين في متاجرهم ومسائرهم فما هم بمعجزين بفائتين أو يأخذهم على تخوف تنقص أي يأخذهم بنقص أموالهم ويجالهم حتى يهلكوا جميعا هذا المشهور في تفسير التخوف أنه التنقص وفيه قصة عن عمر بن الخطاب مشهورة قال وياخذهم على تخوف قال تنقص أي يأخذهم بنقص أموالهم ويجالهم حتى يهلكوا جميعا فإن ربكم لرؤوف رحيم حيث أمهلكم وتقدم اختلاف القراء فيه لرؤوف أولم يروا استفهموا إنكار قرأ حمزته الكسائي وخلف تروا بالخطاب وقرأ الباقون بالغير خبراً عن الذين يمكرون السيئات واختياروا الأئمة إلى ما خلق الله من شيء قال من جسم قائم له ظل ونفسره بذلك لأنه سيذكر له الظل بعد ذلك يتفيأ ظلاله قال ترجع من جانب إلى جانب قرى أبو عمر ويعقوب تتفيأ بالتائع على التأنيث والبقون بالياء على التذكير عن اليمين بمعنى الأيمان يوضحه أن قابله بجمع فقال والشمال جمع شمال فهي في أول النهار على حال ثم تنقص ثم تعود في آخر النهار إلى حال أخرى فاليمين أول النهار فاليمين أول النهار في أول يعني ظرف يعني فاليمين أول النهار والشمائل وآخره ويقال للظل بالعشي في لأنه فاء أي رجع من المشق إلى المغرب ولا يقال قبل الزوال إلا ظل فقط سجدا لله فما يلانها ودورانها سجودها لله تعالى وهم داخلون صاغرون أذل ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض يستسلم وأخبر بما لأنها أعم من من؟ وقوله من داب بيان لما في السماوات والأرض والمراد كل نفس دبت على وجه الأرض عقلت أو لم تعقل والملائكة خصهم بالذكر وهم من جملة ما في السماوات لرفع شأنهم أو لخروجهم من جملة الموصوفين بالدبيب لأن لهم أجنحة كما قال تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة وكان الطيران أغلب عليهم من الدبيب الوجه الأول يكون من عطف الخاص على العام والوجه الثاني في تغير بين المتعطفين وهم لا يستكبرون لا يتعظمون يخافون ربهم من فوقهم أي غالبا قاهرا لهم كقوله يد الله فوق أيديهم فلا يعجزه شيء ولا يغلبه أحد أو يخافون أن يأتيهم العذاب من فوقهم إن عصوه ويفعلون ما يؤمرون به وهذا محل سجود بالاتفاق تقدم اختلاف الأئمة في سجود التلاوة وحكم وسجود الشكر آخر صورة الأعراف مستوفا وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين ذكر العدد ذكر،, ذكر العدد مع أن المعدود يدل عليه في قوله اثنين المعدود إلهين يدل على اثنين ولكن ذكر العدد مع أن المعدود يدل عليه دلالة على أن مساق النهي إيماء بأن الاثنينية تنافي الألوهية كما في ذكر الواحد في قوله إنما هو إله واحد للدلالة على أن المقصود إثبات الوحدانية دون الإلهية أو للتنبيه على أن الوحدة من لوازم الإلهية فإيايا فارهبون قال نقل من الغيبة إلى التكلم مبالغة في الترهيب إنما هو إله هو وثم إيايا هذا التكلم وتصريحا بالمقصود كأنه قال فأنا ذلك الإله الواحد فإيايا فرهبون لا غير قرأ يعقوب فرهبوني بإذبات الياء والباقون بحذفها وله ما في السماوات والأرض خلقا وملكا وله الدين الطاعة والإخلاص واصبا دائما أفغير الله تتقون تخافون استفهام إنكار وما بكم أي وأي شيء اتصل بكم من نعمة فمن الله لا يأتي بها أحد سواه ثم إذا مسكم الضر القحط والمرض فإليه تجأرون تتضرعون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم هم الكفار بربهم يشكون بعبادة غيره ليكفروا وهذه اللام تسمى لام العاقبة أي حاصل أمرهم هو كفرهم بما اتيناهم من نعمة الكشف فتمتعوا عيشوا في اللذة وهو أمر تهديد فسوف تعلمون عاقبة أمركم قال أغلظ الوعيد ويجعلون لما لا يعلمون أي الأصنام نصيبا مما رزق من الأموال وهو ما جعلوا لأصنامهم من حروثهم ونعامهم فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا ثم رجع من الخبر إلى الخطاب فقال تالله لتسألن هنا الخطاب بعدما كان عنهم الكلام بالغائب تالله لتسألن يوم القيامة عما كنتم تسترون في الدنيا ويجعلون لله البنات وهم خزاعة وكنانة قالوا الملائكة بنات الله سبحانه وهو منزه عن الولد والوالد ولاهم ما يشتهون أي ويجعلون لأنفسهم ما يتمنون وهم البنون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل أي صار وجهه مسودا أي متغيرا وهو كظيم مملوء غيظا فهو يكظمه أن يمسكه ولا يظهره يتوارى يستخفي من القوم حياء من سوء ما بشر به من البنات ثم يتردد فيما يصنع بولده أيمسكوا أي على هون أي هوان وذل أم يدسه في التراب يدفنوا حيا ألا ساء ما يحكمون حيث وأدوا البنات خوف الفقر والعار وحيث نسبوا يا الله تعالى ما هو مستقبح عندهم للذين لا يؤمنون بالاخره يعني لهؤلاء الذين يصفون لله البنات مثل اي صفه السوء وهو كفرهم وواد البنات مع احتياجهم اليهن طلب النكاح ولله المثل الاعلى الصفة العليا وهو التوحيد والغنى عن جميع خلقه وهو العزيز الحكيم المنفرد بكمال القدرة والحكمه ولو يؤاخد الله الناس بظلمهم فيعاجلهم بالعقوبة على كفرهم ومعاصيهم ما ترك عليها أي الأرض من دابه، من يدب اصلا بشؤم ظلمهم فهلاك الدواب باجلها وهلاك الناس عقوبة ولكن يؤخرهم يمهلهم بحلمه إلى أجل مسمى سماه لأعمالهم فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قال مذهلك أو عذب حينئذ لا محاله قرأ أبو جعفر ورش عن نافع يواخذ يوخر بفتح الواو من غير همز والباقون بالهمز واختلافهم في الهمزتين من جاء أجلهم كاختلافهم فيما من قول ولا تنسوا فهاء أموالكم في سورة النساء ويجعلون لله ما يكرهون من البنات والمشاركة والاستخفاف بالرسل وأراضي للأموال وتصف أي تقول ألسنتهم الكذبة أن لهم الحسنة يعني الذكور من الأولاد وهو قول مجاهد وقتاد قال ابن عطية وهو الأسبق من معنى الآية لسياق الآية قبلها وقالت, وقالت فرقة يريد الجنة في المعادي إن كان محمد صادقا في البعث يعني أن لهم الجنة في المعاد إن كان ما ذكره حقا قال ويؤيد هذا قوله لا جرم أي حقا أن لهم النار في الآخر وأنهم مفرطون قرى نافع بتسري الراء وتخفيفها مفرطون من الإفراد في المعاصي وقرأ أبو جعفر بكسر الراء وتشديدها مع فتح الفاء من التفريط في الطاعات وقرأ الباقون بفتح الراء وتخفيفها أي مقدمون إلى النار ومنه الفرد السابق الذي يسبق إلى الماء فالله لقد أرسلنا إلى أم من, من قبل كما أرسلناك إلى هذه الأم فزين لهم الشيطان أعمالهم الخبيثة فهو وليهم ناصرهم اليوم اي يوم القيامة والألف واللام فيه للعهد في كلمة اليوم أي هو اليوم في اليوم المشهود وهو وقت الحاجة وهو عاجز عن نصر نفسه فكيف أنصر غيره وهذه حكاية حال آتية أي في حال كونهم معذبين في النار ولهم عذاب أليم قرأ أبو عمرو فهو اليوم فهو اليوم بإضغام الواو في الواو وما انزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم للناس الذي اختلفوا فيه من الدين والاحكام وهدى ورحمة لقوم يؤمنون قال وعطس بالهدى والرحمة على موضع وعطس بالهدى وعطس بالهدى, بالهدى والرحمه على موضع على موضع قوله لتبين لأن محله النصب على المفعول لاجله وما الكلام وما أنزلنا عليك الكتاب الا بيانا للناس وهدى ورحمه للمؤمنين والله أنزل من السماء ماء يعني المطر، فأحيا به الأرض بالنبات بعد موتها يبصه. إن في ذلك لآية لقوم يسمعون سماعة تدبر وإنصاف. وإن لكم في الأعماق لعبرة لعظة نسقيكم قرأ أبو جعفر تسقيكم بالتي مفتوحة والبقون بالنون وفتحها نافع وابن عامر ويعقوب وأبو أبو بكر وضمها الباقون. مما في بطونه أي بطون الأعماق لأنه يذكر ويهنث. فمن أنفى فلمعنى الجمع ومن ذكر فلحكمه اللفظ من بين فرث هو ما في الكرش من السرجين اللي هو السرجين ده الذي يكون في كلمة تطلق على الذي يكون في كرش الدب كرش الألعام ليست كلمة عربية هي من بين صرف ودم قال المعروف وذلك أن الكرش إذا طحنت العلفة صار أسفله فرفا وأوسطه لبنا خالصا لا يشبه شيء أعلاه دما وبينهما حاجز من قدرة الله تعالى لا يختلط أحدها بالآخر بلول ولا طعم ولا رائحة مع شدة الاتصال والكبد مسلطة عليها تقسمها بقدرة الله تعالى فتجري الدم في العروق واللبن في الضرع ويبقى الفرف في الكرش فسبحان القادر, فسبحان القادر على ما يشاء وطبعا التفصيل على هذه الصفة ليس مذكورا في الآية ليس مذكورا في الآية فالمتكلم عندما يذكر التفصيل بهذه الصفة إنما يذكر بحسب ما بلغه علمه ويعني مثل هذا على هذه على هذه الصورة المفصلة بهذه الطريقة يعني لا تقع بهذه الصورة التي يذكرها إن هذا فوق وهذا أسفل ثم الكبد هو الذي يوزع يعني ليست بهذه الصورة ولكن يعني هو كأنهم يفصلون يفصلون في سورة هنا لا يقال في الأمر أنه هنا الآية ذكر في الآية وكأن الأمر يحمل على ما ورد في القرآن ما ذكر في القرآن ليس في هذه الصفة التفصيلية ومن ذكر هذه الصفة التفصيلية اللي احنا بعد كده عارفين أن هي ليست بها على على بهذه الصورة التي تذكر من ذكره إنما يذكر بحسب ما بلغه علمه ساعغا للشاربين قال سهلا لا يغص به شاربه قرى ابن ذكوان عن ابن عامر للشاربين بالإمالة بخلاف عنه فيه دليل لمن يقول بطهارة مني الأدمي وإن جرى مجرى البول لأنه لا يمتنع خروجه طاهرا وإن جرى مجرى البول كما لا يمتنع خروج اللبن من بين الفرث والدم طاهرا هو مذهب الشفعي وأحمد وقال أبو حنيفة ومالك هو نجس إلا أن أبا حنيفة عنده إن كان رطبا غسل وإن كان يابسا فورك وعند مالك يغسل رطبا ويابسا ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه قال فالكناية في منه عائدة إلى ما محذوفة أي ما تتخذون منه سكرا أي خمرا ثم نسخت بقوله فاجتنبوا لأن النحل مكي والمائدة مدنيه ورزقا حسنا قال الرطب والتمر والعنب والزبيب إن في ذلك لآية لقوم يعقلون بالتأمل في الآيات وأوحى ربك إلى النحل ألهمها وهو مذكر وربما أنث حملا على المعنى أن اتخذ من الجبال بيوتا تأوين إليها ومن الشجر ومما يعرشون يبنون لك من الأماكن قرى ابن عمر أو بكر عن عاصم يعرشون بضم الرأي والباقون بكسرها ثم كل من كل الثمرات حلوها وحامضها ومرها وغير ذلك فاسلكي سبل ربك أي الطرق التي يطلب فيها الرعي قرأ أبو عمرو سب الربك بادغام اللام في الراء ذلل منقادة بالتسخير يخرج من بطونها أفواهها شراب هو العسل قال ينزل من السماء فينبت في أماكن فيأتي النحل فيشربه ثم يأتي الخلية فيلقيه في الشمع المهيئ له لا كما يتوهم بعض الناس أنه من فضلات الغذاء وأنه يستحيل في المعدة عسلا طبعا والكلام الذي يذكره يعني ينسحب عليه الكلام الذي ذكرته منذ قليل يعني هذا إنما يعني يذ... إنما تذكر هذه التفاصيل مما وصل إليه علمه في ذلك وإلا قضية العسل ينزل من السماء وأنه لا يخرج له ويخرج يخرج من البطن وإن كان ليس بصورة فضلات الغذاء لكن هو الأمر على التفصيل ليس كذلك مختلف ألوانه قال من أبيض وأسود وأحمر وغير ذلك فيه شفاء للناس أي في العسل قاله الجمهور وعلى الفائدة غالبا أي مفسر لما بيتعرض لتفاصيل بمثل هذه الصورة أنه خاصة فيما يتعلق بالخلق ويتعرض لتفاصيل لم تذكر في الآية أو لم تذكر في الحديث أو أشياء ليست ظاهرة أمام الناس لم لما يفصل في هذا هذا الأمر ليس معيبا وليس معيبا في أصله وهو هو يعني يدعو الناس للتفكر ونحو ذلك لكن غالبا ما يقع الخطأ في مثل هذا والأمر ليس مقتصرا على السابقين يعني ليس مقتصرا على السابقين يتقال ما أصلا كانش فيه اكتشافات علمية ونحو ذلك لا حتى عند عند المتأخرين وعند المعاصرين نجد مثل هذا عند في في كثير من كلام المعاصرين ننظر مثلا في تفسير ابن ع رحمه الله لما يتعرض مثلا للآيات أحيانا ل فيها بعض الآيات الكونية ويفصل مثل هذه التفصيلات يعني أحيانا ينقى الأشياء ستروها أفضل يعني هي تستر مثل هذا ليه ذكروا؟ لماذا يذكرون مثل هذا؟ إيه كما ذكرت إنه يكون أحياناً لي يعني لمزيد تفكر يعني ل ل يتفكر الناس أكثر يعني في تفاصيل أكثر ونحو ذلك وأحياناً خاصة عند المتأخرين والمعاصرين غلبت ال الكلام في العلم التجريبي و والاكتشافات الحديثة ونحو ذلك يعني يؤثر أحياناً في إنه ربما يأتي المفسر فيفرد صفحات طويلة مثلا عندما يتكلم عن النمل يفرد صفحات طويلة في الكلام عن ليس هذا تفسير الآية شيء زائد لا بأس به لو كان في شيء من التأمل أو نحو ذلك ولكن كما ذكرت إن هو غالبا يقع في مثل ذلك يقع في مثل ذلك يقع في مثل ذلك الخطأ والقضايا مكتشفها في العلم في العلم التجريبي كل كم سنة يعني كل يعني العشر سنين من عشر سنين غير من غير ذلك الوقت الأمور تتغير وربما هو يرجع المفسر نفسه إذا لم يكن متخصصا في مثل هذا يرجع إلى مرجع قديم خاصة هو بيرجع مثلا لما ترجم فيروح لكتاب أصلا مترجم من 30-40 سنة يكون هذا العلم خلاص يعني نسخ نصفه مثلا فينقل منه في يعني يأتي مثل ذلك يعني يخرج من بطونها نرجع الكلام يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه قال من أبيض وأسود وأحمر وغير ذلك فيه شفاء للناس أي في العسل قاله الجمهور وقيل في القرآن قال البغوي والأول أولى ولا يقتضي العمومة في كل علة وفي كل إنسان لا يقتضي أن يكون عاما في كل علة بالنسبة للعسل يعني وفي كل إنسان بل هو خبر عن أنه يشفي كما يشفي غيره من الأدوية في بعض وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بالشفائين العسل والقرآن إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون فيعتبرون والله خلقكم ثم يتوفاكم قال صبيانا أو شبانا أو كهولا ومنكم ما يرد إلى أرض العمر الهرم لكي لا يعلم بعد علم قال علمه في حال شبيبته شيئا أي إذا علم شيئا اعتراه النسيان فيصير بعد العلم ناسيا إن الله عليم قدير قرر تعالى علمه وقدرته التي لا تتبدل ولا تدخلها الحوادث ولا تتغير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق بسط على واحد وضيق على آخر كما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء المعنى لا يعتقد الموالي أنهم يردون شيئا من الرزق على عبيدهم وإنما أنا الراد عليهم فهم في الرزق سواء طبعا هذا وجه يعني يذكرو في هذا المثل المسألة أو في في تفسير هذا في السهيل الآية أثبنا نعمة الله يجحدون بالإشراك به قرأ أبو بكر عن عاصم ورويس عن يعقوب تجحدون بالخطاب لقوله والله فضل بعضكم على بعض في خطاب وقرأ البقول بالغيب لقوله فهم فيه سواء على الغيب والله جعل لكم من أنفسكم قال من جنسكم والمراد حواء لأن خلقت من قصيراء آدم أزواجا النساء وجعل لكم من أزواجكم بنينا وحفدة قال أعوانا وخدما جمع حافد وهو المعين المسرع في الطاع غريبا كان أو قريبا قرى أبو عمر ورويس جعل لكم بإضغام اللام في اللام كل ما في هذه السورة ورزقكم من الطيبات الحلالات ثم وبخهم بقوله أفب بالباطل أي الأصنام وما يفضي إلى الشرك يؤمنون وبنعمة الله القرآن هم يكفرون قال بنعمة رسمت بالتائي وكذلك في الموضعين بعدها وهما نعمة الله وقف عليها بالهاء ابن كثير أبو عمرو والكسائي ويعقو وسائرهم يخفون عليها بالتائي قال ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات يعني المطر والأرض يعني النبات شيئا بدل من رزقا أي لا يملكون من الرزق شيئا قليلا ولا كثيرا ولا يستطيعون ذلك لعجزهم فلا تضربوا لله الأمثال لا تسوه بخلقه إن الله يعلم أن لا شبه وأنتم لا تعلمون ذلك ثم ضرب الله مثلا للمؤمن والكافر فقال تعالى ضرب الله مثلا عبدا بدل من مثلا مملوكا ليخرج منه الحر لأن الخلق عبيد الله يعني يذكر لماذا وصفه بأنه مملوك لأن ضرب الله مثلا عبدا قد يفهم أنه الإنسان يعني أن الإنسان من القلق لكن المقصود هنا العبد المملوك لا يقدر على شيء قال ليخرج عنه المكاتب ومن رزقناه أي حرا رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجارا هل يستون يعني جماعة الأحرار والعبيد وهذا مثل ضربه الله تعالى وليقول جماعة لأنه هل يستوون لم يقول له هل يستويان فأقول هذا على جماعه كل منهم وهذا مثل ضربه الله تعالى للكافر رزقه الله مالا فلم يقدم فيه خيرا والمؤمن يعمل في ماله بطاعة الله الحمد لله أي الثناء له لا يستحقه غيره بل أكثرهم يعني الكفار لا يعلمون فيوضيفون نعمه إلى غيره ثم ضرب مثلا للأصنام فقال طبعا الكلام في أذين المثلين في اقوال غير ذلك مضرب الله مثل الأصنام فقال وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم أخرس لا يقدر على شيء هو كل عيال وثق وثقل على مولاه من يلي أمره أينما يوجهه يرسله لا يأتي بخير لأنه لا يفهم ولا يفهم عنه هذا مثل الأصنام لا تسمع ولا تنطق وهي كل على عابدها تحتاج إلى حملها ووضعها وخدمتها هل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو الله سبحانه قادر متكلم يأمر بالتوحيد وهو على صراط مستقيم يعني يدلكم على صراط مستقيم ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة نزل ولله غيب السماوات والأرض أي ما غاب عن العباد وما أمر الساعة أي أمر مجيئها إلا كلامح البصر وهو النظر بسرعة أو هو أقرب لأنها كائنة لا محالة وكل ما هو آية قريب إن الله على كل شيء قدير ثم دل على قدرته فقال والله أخرجكم من بطول أمهاتكم قرى حمزة إمه، إمهاتكم بكسر الهمزة والميم في الوصل والكسائي يكسر الهمزة في الوصل ويفتح الميم والباقون يضمون الهمزة ويفتحون الميم في الحالين والافتداء للجميع بضم الهمزة وفتح الميم لا تعلمون شيئا جهالا وجعل لكم السمع والبصر والأفئدة المعنى أوجدكم ضلالا ورزقهم الفهم والعلم لعلكم تشكرون نعم الله ألم يروا قرأ ابن عامر وحمزة ويعقوب وخلف تروا بالخطاب على أن الخطاب العام والبقون بالغيب لقوله ويعبدون من دون الله إلى الطير مسخرات مذللات للطيران في جو السماء والجو مسافة مسافة ما بين السماء والأرض وقيل المتباعد من الأرض ما يمسكهن في الهواء إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون هم منتفعون بها والله جعل لكم من بيوتكم سكن هو ما يسكن إليه وينقطع فيه وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا قال قبابا وأخبية متخذة من أدم وتقدم اختلاف القراء في كسر الباء من بيوتا في سورة البقرة تستخفونها أن يخف عليكم حملها يوم ضعنكم رحيلكم قرأ الكوفيون وابن عامر بإسكان العين والباقونة بفتحها وهو أجزل اللغتين ويوم إقامتكم في بلدكم لا تثقل عليكم في الحالتين ومن أصوافها أيضاء وأوبارها الإبل وأشعارها المعز قرأ أبو عمرو الكسائي من رواية الدوري وأوبارها وأشعارها بالإمالة واختلف عن منذكوان وروي عن ورش وحمزة بالإمالة بين بين وقرأهم الباقون بالفتح أثاثا قال متاع البيت هذا في تفسير أثاثا أثاثا متاع البيت ومتاعا أي شاء ينتفع به إلى حين إلى الموت والله جعل لكم مما خلق ظلالا جمع ظل وهو ما يستظل به وجعل لكم من الجبال أكنانا وهو ما يستكن به من كهوف الجبال وجعل لكم سرابيل قمصا من الكتان والقطن والصوف تقيكم الحر ولم يذكر البرد لذلالاته عليه لأنه نقيد فعليك اكتفاء وسرابيل تقيكم بأسكم أي الدروع والجواش تدفع عنكم ألم الحرب والطعن والضرب كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون تخلصون لله فإن تولوا أعرضوا فلا يلحقك في ذلك عتب فإنما عليك البلاغ المبين وقد بلغت يعرفون نعمة الله التي عددها عليهم ثم ينكرونها بعبادة غير الله وقيل يعرفون نعمة الله على محمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة ثم ينكرونها بتكذيبه وأكثرهم الكافرون أي جميعهم والكفر الجحود نفسر أكثرهم بالجميع ويوم نبعث من كل أمة شهيدا قال أي نبيا شهد لهم وعليهم ثم لا يؤذن للذين كفروا في الاعتذار أي في الاعتذار ولا هم يستعتبون يطلب منهم العتبة وإذا رأى الذين ظلموا أي كفروا العذاب يعني جهنم فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون يمهلون وإذا رأى الذين اشركوا يوم القيامة شركاءهم أو ثانهم التي دعوها شركاء وتقدم اختلاف القراء في رأى الذين في سورة الأنعام قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك أربابا ونعبدهم كأنهم أرادوا بذلك تذنيب المعبدين وإدخالهم في المعصيه تذنيب يعني أنهم يلحق بهم الذنب يلحقون بهم الذنب فألقوا يعني الأوثان إليهم القول أي أجابوهم بقدرة الله تعالى إنكم لكاذبون ما كنا ندعوكم إلى عبادتنا فكأنهم كذبوهم في التذنيب لهم وألقوا يعني المشركين إلى الله يومئذ السلم استسلموا وانقضوا لحكمه بعد استكبارهم في الدنيا وضل عنهم ضاع وبطل ما كانوا يفترون من أن الآلهة تشفع لهم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله بمنع الناس عن الإسلام زدناهم عذابا فوق العذاب المعد لهم من النار روي أن الله يسلط عليهم حيات لها انياب كالنخل وعقارب كلب غالي الدهم ونحو ذلك وهذا المروي يذكر في أن يذكر في تفسير العذاب الذي يزيد فوق العذاب يعني في تعيين هذا العذاب الزائد بما كانوا يفسدون في الدنيا بالكفر. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم يعني نبيا من أنفسهم فإن كل نبي بعث إلى الأمم منها وجئنا بك يا محمد صلى الله عليه وسلم شهيدا على هؤلاء الذين بعث إليهم ونزلنا عليك الكتابة أي القرآن تبيانا تفعالا من البيان لكل شيء يحتاج إليه وما كان فيه مجملا فأنت تفصله لهم وهدا من الضلالة ورحمة للجميع وإنما حرمان المحروم من تفريطه وبشرى للمسلمين بالجنة إن الله يمر بالعدل بالتوحيد والإنصاف والإحسان هو أداء الفرائض وإيتاء ذي القرب صلة الرحم وينهى عن الفحشاء الزن والمعاصي والمنكر الشرك وما لا يعرف في شريعة ولا سنة والبغي الظلم والتجبر على الناس يعظكم بالأمر والنهي لعلكم تذكرون تتعظون روى أن الوليد بن المغيرة لما سمع هذه الآية من النبي صلى الله عليه وسلم قال والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر وما يقول هذا بشر وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم قال وعهد الله لفظ عام لجميع ما يعقد باللسان ويلتزموا الإنسان من نفع أوصلة أو مواثقة في أمر موافق للديانة ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها قال توثيقها بذكر الله فتحنفوا فيها وقد جعلتم الله عليكم كفيلة أي شاهدا ورقيبة إن الله يعلم ما تفعلون من نقض العهد والوفاء ثم ضرب لنقض العهد مثلا تبشيعا له وتحذيرا منه فقال ولا تكنك التي نقضت غزلها أي غزلته من صوف وغيره من بعد قوة إحكام وبرم فجعلته أنكاثا قال حال جمع نكس وهو ما ينكث فتله أي ينقض والمراد به تشبيه الناقض بمن هذا شأنه وروي أن امرأة من قريش يقال لها ريطة بنت سعد بن تيم كانت حمقاء وكانت هي وجواريها يغزلن من أول النهار إلى الظهر ثم ينقضن ما غزلن تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أي دغلا وخيانة بينكم بسبب أن تكون أمة بسبب هذه بما بعده يعني بين أن تكون أمة هذا مفعول له مفعول لأجله بسبب أن تكون أمة جماعة هي أربع اي أكثر عددا من أمة من الجماعة التي حالفتموها وهذا نهي لمن يحالف قوما فإن وجد أيسر منهم وأكثر ذهب اليهم وترك من حاله إنما يبلوكم الله به أن يختبركم ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون في الدنيا من نقض العهود وغيرها ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة على ملخ الإسلام ولكن يضل من يشاء بخذانه عدلا ويهدي من يشاء بتوفيقه فضلا ولا تسألن عما كنتم تعملون وهذا سؤال توبيخ ليس ثم سؤال تفاهم الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم ثم كرر النهي تاكيدا وانذارا فقال ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم قال فتغرون بها الناس فيسكنون إلى أيمانكم هذه أيمانكم لا إيمانكم هذه أيمان حمزة فوق فيسكنون إلى أيمانكم ويؤمنون ثم تنقضونها فتزل قدم أي قدمكم بعد ثبوتها استقامته على الإيمان يقال لكل مبتلا بعد عافيه زلت قدمه وتذوق السوء قال العقوبة في الدنيا بما صادتم عن سبيل الله بصدودكم عن الوفاء إذا نقضتم استن بكم غيركم ولكم في الآخرة عذاب عظيم ونزل في من نقض العهد لينال شيئا من حطام الدنيا ولا تشتروا بعهد الله ثمنا عرضا قليلا من الدنيا إنما عند الله من الثواب هو خير لكم من المال إن كنتم تعلمون فضل ما بين العوضين ما عندكم من حطام الدنيا ينفث وما عند الله باق دائم روايا عن قنبل ويعقوب الوقف بالياء على باقي ومفتري التي ستأتي بعد ذلك إنما أنت مفتر وناجزينا قرة بن كثير وابو جعفر وعاصم ولا نجزينا بالنون الباقون بالياء واختل عن الذكوان الذين صبروا على الوفاء في السراء والضراء أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون قال من الطاعات دون سواها ويغفر سيئاتهم بفضله قال صلى الله عليه وسلم من أحب دنيا ضر بآخرته ومن أحب أشيرته أضر بدنياه فآثر ما يبقى على ما يفنى من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه في الدنيا حياة طيبة هي الرزق الحلال ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وهذا وعد بنعيم الاخره واتفق القراء على النون في ولنجزينهم بأجل فلنحينه قبله فإذا قرأت أي إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم تقدم الكلام في أول التفسير على الاستعاذة وتفسيرها ذهب الأئمة والقراء فيها مستوفا في فصل الاستعاذة إن لي إنه ليس له سلطان تسلط على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون فإنهم لا يطيعون أوامره ولا يقبلون وساويسه إلا فيما يحتقرون على نذور وغفلة إنما سلطانه على الذين يتولونه يطيعونه والذين هم به أي بالله مشركون وقيل الكناية يعني راجعة على الشيطان أي والذين هم بالشيطان مشركون يعني والذين هم بسببه مشركون بالله وإذا بدلنا آية مكان آية أين سخنا آية بآية مصلحة أي نسخنا آية بآية مصلحة للعباد أو مصلحة للعباد مصلحة للعباد, مصلحة للعباد، والله أعلم بما ينزل مما هو أصح لخلقه فيما يغير ويبدل من أحكامه. قرأ ابن كثير أبو عمرو ينزل بالتخفيف والباقون بفتح النون والتشديد. قالوا إنما أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم مفتر. قال مختلق. مختلق ذلك من تلقائي نفسك وتقدم ما عن قمل ويعقوب في مفتر عند باق. بل أكثرهم لا يعلمون حكمة الأحكام وبيان الناسخ من المنسوخ. وعبر بالأكثر مراعاة لما كان عند قليل منه من توقف وقلة مبالغة في التكذيب والظن هنا فسر الأكثر على ظاهرها وعلل ذلك بخلاف الموطن اللي كنت أشرت به سابقا فسر الاكثر بالجميع قل ردا عليهم نزله أي القرآن أي القرآن روح القدسي فاعل هو جبريل عليه السلام قرأ ابن كثير القدس بإسكان الدالي والبقون بضميها من ربك بالحق بالصدق يثبت الذين آمنوا بالناسخ ويعلمون صدق ذلك وهدى وبشر المسلمين المقادين لحكمه قال ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم قينا بمكة اسمه بالعام وكان نصرانيا أعجميا لسان فكان المشيكون يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل عليه ويخرج فقالوا إنما يعلمه بالعام فنزل تكذيبا لهم وتهديدا ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر آدمي ثم أطل قولهم بقوله لسان أي لغة الذي يلحدون يميلون ألسنتهم إليه أعجمي قال هو الذي لا يفصح وإن كان عربيا والأعجمي المنسوب إلى العجم وإن كان فصيحا الكلام كذaram مضبوط ولا قال لسان الذي يلحدون إليه أعجمي قال هو الذي لا يفصح وإن كان عربيا والأعجمي المنسوب إلى العجم وإن كان فصحنا الثانية هذه ربما تكون والعجمي التفريق بين الأعجمي والعجمي قال لسان الذي يلحدون إليه أعجمي قال هو الذي لا يفصح وإن كان عربيا والأعجمي المنسوب إلى العجمي وإن كان فصيحا هي العلاة العجمية يعني العلاة تراجع يعني ينظر فيها, لكن فيها كأن فيها شيء خطأ يعني قال والأعرابي البدوي والعرابي وقد دين بلنا عشان هو قال وإن كان فصيحا والأول قال هو الذي لا يفسح هو تعريبا يفرق هنا المفسر كان يفرق بين الأعجمي والعجمي قالوا العربي البدوي والعربي منسوب إلى العرب إن لم يكن فصيحا قرأ حمزة والكسي وخلف يلحدون بفتح الياء والحاء من لحده والبقون بضم الياء وكسر الحاء من الحدة وهذا أي القرآن لسان عربي مبين فصيح المعنى لسان الذي يشيون إليه أنه يعلم محمد صلى الله عليه وسلم في عجمة والقرآن ذو بيان وفصح فكيف يصدر عن أعجمي؟ ثم تهددهم بقوله إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يصدقون أنها من عند الله لا يهديهم الله لا يرشدهم ولهم عذاب أليم في الآخرة ثم اخبر تعالى أن الكفار هم المفترون فقال إنما يستري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك إشارة إلى قريش هم الكاذبون على الحقيقة لأن تكذيب الآيات والطعن فيها بهذه الخرافات أعظم الكذب روية أن عمار بن ياسر سب النبي صلى الله عليه وسلم عند المشركين مكرها فقال المسلمون قد كفر عمار فقال صلى الله عليه وسلم كلا إن عمار قد ملأ ايمانا من قرنه إلى قدمه واختلط الإيمان بلحمه ودمه يعني ما أعظم من شهادة فأتى عمار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نيلت منك يا رسول الله قال كيف وجدت قلبك؟ قال مطمئنا فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسه عين عمار ويقول إن عادوا فعد لهم بما قلت فنزل فيه وفي من جرى مجرى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكله قال على كلمة الكفر استثناء متصل لأن الكفر يطلق على القول والاعتقاد وقلبه مطمئن بالإيمان لم تتغير عقيدته لا يدخل في هذا الحكم ولكن من شرح بالكفر صدرا أي طاب به نفسا عليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم إذا أعظى من جرمه واتفق لا على أن من أكره على كلمة الكفر يجوز له أن يقول بلسانه وإذا قال غير معتقد بقلبه لا يكفر وإن أبى حتى يقتل كان أفضل واختلفوا في طلاق المكره فأجازه أبو حنيف وأبطله الثلاثة وأما المكره بحق فهو مكلف بالاتفاق يعني إذا كان أكره بحق قال فهو مكلف بالاتفاق ذلك قال الوعيد بأنهم الضمير لمن شرح بالكفر صدرا استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة بسبب أنهم آثروها عليها وأن الله لا يهدي القوم الكافرين قال لا يعصمهم عن الزيغ أولئك الذين الطبع الله على قلوبهم وسمعهم ورصارهم فصرفهم عن طريق الهدى وسد طرق هذه الحواس حتى لا ينتفع حتى لا ينتفع بها في اعتبار ولا تأمل وأولئك هم الغافلون عما يراد بهم لا جرم تقدم تفسيره ومذهب حمزة فيه أنهم في الآخرة هم الخاسرون قال المغبونون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا قرى ابن عامر فتنوا بفتح الفاء والتاء يعني من أستم من المشركين الذين فتنوا المسلمين وقرأ الباقون بضم الفاء وكسر التاء فتنوا يعني الذين فتنوا عذبوا ومنعوا من الإسلام فتنهم المشركون ثم جاهدوا وصبروا على الهجرة والجهاد إن ربك من بعدها أي الفتنة والغفلة لغفور الرحيم قيل نزلت في عبد الله بن أبي صرح ارتد ثم أسلم وحسن إسلامه يوم تأتي قال المعنى لغفور رحيم يوم تأتي يعني جعلها ظرف متعلقة بما قبلها كل نفس أي ذو نفس تجادل تحاج عن نفسها فالنفس الأولى هي المعروفة والثانية بمعنى الذات كما تقول نفس الشيء وعينه أي ذاته المعنى يوم يأتي كل إنسان يجادل عن ذاته لا فكرة له بغيره وتوفى كل نفس جزاء ما عملت قدر مضافا وهم لا يظلمون لا ينقصون أجورهم ثم ضرب مثلا بمن أنعم عليه فلم يشكر وأبطرته النعمة فكفر فقال وضرب الله مثلا قرية قال هي مكة كانت آمنة لا يهاج أهلها ولا يغار عليها مطمئنه لا ينتقلون منها إلى غيرها لحسنها يأتيها رزقها رغدا واسعا من كل مكان يحمل إليها من البر والبحر فكفرت بأنعم الله جمع نعمة روي أن أهلها كانوا يستنجون بالخبز فاذاقها الله أي أهلها فأذاقها الله أي أهلها لباس الجوع أي ابتلاهم به حتى أكلوا الجيف والكلاب الميت حتى كان أحدهم ينظر إلى السماء فيرى شبه الدخان من الجوع والخوف قال بشن الغارات عليه من بعوث النبي صلى الله عليه وسلم وسرياء التي كانت تضيف بهم بما كانوا يصنعون قال ولما كان الخوف يتغشاهم من كل جانب تغشى الثوب للابس استعار اللباس له فكأن اللباس قد صار جوعا وخوفا كأنه قال سأذاقهم الله ما يتغشاه من الجوع والخوف ولقد جاءهم يعني أهل مكة رسول منهم يعني محمد صلى الله عليه وسلم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون في حال ظلمهم فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله قال أمرهم بأكل ما أحل الله لهم وشكر ما أنعم عليهم بعدما زجرهم على الكفر وهددهم عليه بما ذكر من التمثيل والعذاب الذي حل بهم صدر لهم عن صنيع الجاهلية إن كنتم إياه تعبدون تطيعون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم تقدم السير نظيرها ومذاهب القراء فيها واختلاف الأئمة في حكمها في سورة البقرة ولا تقول لما تصفوا أي تنعتوا تكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إشارة إلى ما تقدم من السائبة والوصيلة والحامي المعنى لا تحل حرما ولا تحرم حلالا لتختر على الله للكذبة فتقول إن الله أمرنا بها إن الذين يخترون على الله الكذبة لا يفلحون قال لا يبلغون الأمل متاع أي بقاؤهم فيها متاع قليل ولهم عذاب أليم في الآخرة وعلى الذين هذا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وهو ما ذكر في سورة الأنعام وكل ذي ظفر فسورة النحل هذه الآية نازلة بعد سورة الأنعام ما قصصنا عليك من قبل سورتان مكيتان ولكن ما قصصنا عليك من قبل دل على أن المذكور في سورة الأنعام نازل قبل النحل وما ظلمناهم بالتحريم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بالمعاصي ثم إن ربك الذين عملوا السوء بجهالة أي بسببها ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا قال الإصلاح والاستقامة على التوبة إن ربك من بعدها أي بعد التوبة لغفور لذلك السوء رحيم يثيب على الإنابة إن إبراهيم قرأ هشام ابن عامر إبراهام بالألف في هذا الحرف والآتي كان وحده أمة من الأمم لكماله في جميع صفات الخير قانتا مطيعا لله حنيفا مائلا عن الباطل ولم يكن من المشركين كما زعموا فإن قريشا كانوا يزعمون أنهم على ملته شاكرا لأنعمه روي أنه كان لا يأكل إلا مع ضيف فجاءه فوج من الملائكة في زي البشر فقدم لهم الطعام فخيل إليه أن بهم جذاما فقال الآن وجبت مواكلتكم شكرا لله على أن عافاني وافتلاكم اجتباه اختاره للنبوة وهداه إلى صراط مستقيم دين الإسلام وآتيناه في الدنيا حسنة هي التنويه بذكره حتى ليس من أهل دين إلا وهم يتولونه وإنه في الآخرة لمن الصالحين قال أهل الجنة ثم أوحينا إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم أن اتبع مله إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين بل كان قدوة للموحدين إنما جعل السبت تقدم تفسيره وحكم طلب القاضي اليهودي في يوم السبت في سورة البقرة ونبه عليه في الأعراف يقول أي جعل تعظيمه والتخلي فيه للعبادة على الذين اختلفوا فيه أي على نبيهم وهم اليهود أمرهم موسى عليه السلام أن يتفرغوا للعبادة, للعبادة يوم الجمعة فأبوا وقالوا نريد يوم السبت لأنه تعالى فرغ فيه من خلق السماوات والأرض فألزمهم الله السبت وشدد الأمر عليهم وقيل معناه إنما جعل وبال السبت وهو المسخ في كل القولين في تقدير المضاف إنما جعل السبت جعل تعظيم السبت طرد السبت أم جعل عقوبة السبت أو وبال السبت وقيل معناه إنما جعل وبالوسته والمسخ على المختلفين فيه بتحليل الصيد تارى وتحريم أخرى وتقدم ذكر القصة في سورة البقرة وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون بالمجازات على الاختلاف بما يستحق كل فريق ادعو إلى سبيل ربك أي الإسلام قرى أبو عمر سبيل ربك اللام في الراء بالحكمة بالمقالة المحكمة والموعظة الحسنة قال التلطف من غير تعنيف قال صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم واجادلهم بالتي هي أحسن بالرفق واللين إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وأعلم بالمهتدين قال وهو المجازي لهم وهذا منسوخ بآياتي السيف وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به يقول لما مثل المشيكون بحمزة رضي الله عنه يوم أحد وذكر في أول السورة استثناء هذه الآيات من مكية السورة يقول لما مثّل المشيكون بحمزة رضي الله عنه يوم أحد قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لئن أذرني الله بهم لأمثلن بسبعين منهم فنزلت وهو إشارة إلى وجوب التقاصص على السواء ولئن صبرتم على ترك القصاص لهو خير للصابرين معناه العفو خير من الانتقام فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أصبروا وأمسك عما أراد وكفر عن يمينه ثم صرح بالأمر بالصبر الآية السابقة فيها حف على الصبر دون أمر ثم صرح بالأمر بالصبر فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم واصبر وما صبرك إلا بالله أي بمعونة وتخبيته ولا تحزن عليهم إن لم يؤمنوا ولا تكفي في ضيق مما يمكرون قرأ ابن كثير ضيق بكسر الضاد أي شدة وقرأ الباقون بالفتح أي غم إن الله مع الذين اتقوا المعاصية والذين هم محسنون في العمل والله أعلم وبهذا نكون انتهينا بفضل الله من قراءة تفسير صورة النحل ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علم النافع عن عمل متقبلة وأن ينفعنا بالقرآن العظيم وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك يا